ويقولون طاعتهم فإذا درجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى لله وكيلا